ضبايا أهل القرآن ضبايا أهل القرآن فالجنة دار الإحسان والحور العين تناديكم والمهر كتاب الرحمن ضبايا أهل القرآن فالجنة دار الإحسان والحور العين تناديكم والمهر كتاب الرحمن طوبى يا أهل القرآن فالجنة دار الإحسان والحور العين تناديكم والمهر كتاب الرحمن من يتل القرآن يلاقي أعلى درجات الرضوان والحرف بعشر نلقاه في الحشر وعند الميزان عروتنا من هدي الوحي الرباني استمسك فيها ومشاها بخطى الإيمان طوبى طوبى, طوبى, طوبى, طوبى يا أهل القرآن